بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهدر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَالِكَ يَوْمَ إِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتْ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَنْذُ دَهُ وَبَنِينَ شُهُوداً وَبَهَتْ لَهُ تَمِيداً ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عديدة سأرهقهم صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم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 لا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أنتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا ولا يُضَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَا وَضُوءُ الْكَافِرُونَ مَاذَا أراد الله بهذا مثلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ الله مَن يَشَاءُ وَيَهْذِي مَن وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء قدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهين دون الله أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقم. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكننا نخوض مع الخائزين وكننا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين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 كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء قواء وأهل المغفرة.